about my Allah Oh, Да. Мы к ليلة وأراج ضقايا لله أكبر، أحمى رحب، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد قَالِ اللَّذِي الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا الشيء ان هو مصابين عليا ان الابن اللي كان اللي متاهم بالصبر الله انا احن من يعني في عائلته اظن مش كانش كان غير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 أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وللأجل الحمد، وللأجل الحمد، وللأجل الحمد، الله أكبر.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 سمتزا فسر وأرتش ليلة وأخرج مقادا والأرض بعد ذلك بعد ذلك بقاذا بقاذا أخرج من الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لكن أن الإنسان إذا مبت له وَمَا آمَنَ مِنكُمۡ ربي اكرمني رب. و إذا ما فقدر إذا ما بث لا بقدر إذا ما بقدر إذا ما بقدر يا ما ما بتلاه فقدر سلاجف قدرو اذا بدت سلاو تتدر على يدر ممکن تو خای همون رب في عبادي ترى في جنة بسم الله الرحمن الرحيم اكتن بهذا البلد صحيح. الله. صحيح. الله الله على يا الله الله الله الله الله الله God God الله اكبر وللنا اجر وللابد القام كَذَّبَ السَّمَاءُ أَوْطَجَ الْيَلَدَ وَأَرْجَعَ الضَّمْعَ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ لَحَافَةٌ وبعد ذلك بقاذا بقاذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أكبر بسم الله الرحمن الرقيم <تصفيق> كثيراً كثيراً هُوَ الَّذِي أَنزَلَ قدر اذا ما فقدر اذا ما فقدر اذا ما فقدر, فقدر, فقدر لي جرب يبقى بالثار الميلاد إذا بطلنا فقدر إذا بطلنا فقدر على البرد No! یه فادخل في عبادي فادخل في عبادي فادخل جنة في عبادي ابقني جنة باسم الله الرحمن الرحيم أكتن بهذا البلد الله الله ثم على الشركه من جلب و ان قول في خبر الله